موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون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 في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أداها وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون وفي النار على وجوههم ذوقوا ما السسقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر